المستكمن الشرفة وبعض إخوتي الكرام مازلنا مع الآية تفسير آية الأحكام مازلنا مع تفسير آية الأحكام على بعض التفسير كما قلت لإستدراك ما أضعه بعض الإخوة غفر الله لنا ولم في تفسير في التفسير ما دل إذا أين وصلنا لآيات تلكين قال تعالى هنا تقديم تخيف الآية يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين في قوله تعالى يا أيها الناس كل ما في الأرض قال علماؤنا هذا تأسيل وتأسيس لقاعدة عامة أن أن الأكل على الحل والملابس على الحل والمشارب على الحل كل ما في الأرض لك حل وبل إلا ما دل الدليل على على الحرمة فسبحانه وجل في علاه هو الذي رزق والذي رزقه والذي أعطاه الذي منح هذا تمهيد لبيان مظاهر الروبوبيا هو وأن وأن الله على الذي خلق ورزق وأعطى منع وأحيا وأمات هو المستحق أن يفرض بالعبادة سبحانه جل جل في علاه في علاه ولذلك سياق المن في الآيات أن الله تعالى من عليهم أن كلوا مما في الأرض حلالا طيبا من الله جل في علاه رزقكم إياه وأحيا لكم سبحانه فيكونوا مستطابا في نفسه غريضات للأبدان ولا للعقول وناءهم عن اتباع خطوات الشيطان قال يا, يا أيها الناس ربعينا سمعك في النداء كما قلت كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني اناهم أيضا طرائق الشيطان ومسائل الشيطان وشرك الشيطان فإنه, فإنه, فإنه يوقع الكثير في شركه وإنه يأتي ببعض الحق ويغلفه بكثير أو يأتي بكل الباطل ويغلفه بقليل من الحق ليستساغ في رواية عياد بن حمار الذي في صحيح مسلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتهلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم قال الله تعالى أيضا حديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفتوة فابواه يهوداني أو ينصران أو يمجساني والسيطرة بالوسوسه من الشيطان على سلوك ضربه وطريقه المعوج ولذلك قال الله تعالى لا تتبعوا خطوات ما قصد لا تتبعوا الشيطان قال لا تتبعوا خطو خطوات الشيطان إنه لكم عدو يعني عدواته عظيمة جدا وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة ولذلك الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال الله تعالى منكرا في السياق الإنكار فتتخذونها وذريتها وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فقال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان شارك الشيطان ومعاصر المعاصر تتاقف الإنسان من شارك الشيطان على الإنسان أن يتجنبه وأن لا يسمع لهم نعم قال الله تعالى إنما سبحانه إنما وقصر يعني هذا عمل الشيطان لا يمكن أن يجركم إلى خير أو يأمركم بخير قال, قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم إنما يأمركم بالمخالفة ويأمركم بالشرك ويأمركم بالكفر بالله جل فعلا يأمركم بالجحود والمعاندة والمحاربة لدين الله جل في علين. هذا عمل الشيطان فياكم وإيان ولا تتخذوا وليا فإنه من أعد الأعداء يتبرأ منكم كما يتبرأ أهل الكفر من الكبراء من الأصاغر قال الله تعالى عن الشيطان يومئذ في المحاج والمخصمة بينه وبين أتباعه وبين أتباعه في النار وقال الشيطان لما قُدِّي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فما لكم على وما كان لي عليكم من سلطان الا ان, تع... إلا أن دعوتكم الا لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسرخكم وما انتم بمسيخي اني كفرت بما اشرقتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم <تصفيق> ولدنا إلى قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذين كفروا كمثل الذين أعيقوا بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقل يقول الله وإذا قيل لهم التبع ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباء يذكر الله جل في علاه على ما قيل لهؤلاء الكفر الفجر الذين جحدوا بآيات الله جل في علاء الذين نصبوا العداء لرسله الذين, الذين ردوا الآيات القاهرة الظاهرة لتوحيد ربهم سبحانه في علاه لكنهم أرادوا فردوا هذه الآيات وإذا قلالهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتابعوا ما ألفين قالوا في جوابين بل نتابعوا ما ألفين ما وجدنا عليه آباءنا التقليد وهذه الآية من أعظم الآيات التي تذم التقليد فبالتقليد كفروا بربهم المجيد فبالتقليد أشراكوا بالله الذي لا إله إلا هو الحميد المجيد ف قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ما ألفينا عليه آباءنا أي من عبادة الأصنام والأحجار والعجوى وغير ذلك مما يعبد من دون الله جل فعلا مما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر وأن الله جل فعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ولذلك الله على أقام عليهم الحجة حجة دامغة أو لو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يقتدون يعني الذين يقتدون بهم وتسون بهم ويختفون آثارهم إنهم لا يعقلون شيئا إنهم لا يهتدون ليس فيهم عقل وليس فيهم هداية وليس فيهم حكمة في ذلك لذلك قالوا قالوا بذلك قالوا قالوا ما قالوا ويأن الهوى أيضا يحرك قلوبهم ليست المسألة على على التأسي بآرائهم فقط ولكن هذا هذا شأن قد وافق ما في قلوبهم فلما اتفقا فلما اتفقا حدث ما حدث من أنهم كفروا بالله جل في الله وارادوا يعني رد كل آية جاءت عن الأنبياء والمرسلين تبين لهم أن الحق في العباد لرب العالمين لكن ما أردوا ما أردوا ذلك عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته في الآيات أيضا أمور عقدية ظاهرة عليكم السلام وبركاته أسأل الله عليكم قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أنزل أي آية موردت فيها التنزيل فعلم أنها تدل على علو رب العالمين سبحانه جل في علام وإذا قل اتبعوا ما أنزل الله والتنزيل كما قلت لكم من العلو فهذا أذبك العلو جل الله جل في أولا قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا اهتدون فهم لما الحج قامت عليهم بأنهم قالوا بأنهم فعلوا ذلك لأنهم وجدوا آباءهم فعلوا, فعلوا ذلك قلنا لهم آباءكم لا يغنوكم عن الله من الله شيئا ولو كان الآباء فيهم ما فيهم يعني ليس شرحة النساء فقط نبين إن شاء الله سنبين فضله بإذن الله بعد ما ننتهي من الآية تفسير الآيات هذا حقه علينا نبينه إن شاء الله فأقام عليهم الحجة بأنهم قال أو لو كان آبهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون والحق أنهم لا يعقلون شيئا وأنهم لا يهتدون من أشرك بالله دل في علامه قد بين الله له الحجة والمحجة فإنه أشد من الشيطان وإن المرء الذي الذي يؤثر على ربه جل في علام الخط من من من شمس أو قمر أو ملك أو نبي أو حجر أو شجر أو فأر أو بقر فهذا معتوه مخبول ونهاته إلى خلود في النيران فهو يعيش في ذنكن ويصير إلى ويصير إلى إلى ذنكن في عار أو شنار وفي الآخرة يتلظى النار وأيضا الآية فيها دلالة واضحة جدا على ذم التقليد قال مثل الذين كفروا كما ذل الذين عاقب ما لا يسمع دعاء يعني المشرك والحيوان لا يفترقان المشرك والحيوان لا يفترقان وهكذا أراد الله جل في علاه هكذا أراد الله أن يبين ذلك حيث قال الله جل في علا قولا فصلا حيث قال الله سبحانه جل جل في علا قال إنهم إلا كالأنعام بلهم أضل سبيل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا, أضلوا سبيلا قال الله تعالى للذين لا يمنون بالأخيرات مثل السوء هذا المثل الذي ضرب الله جلال فعلا الذين أجعلوا مع الله, مع الله أندادا وشركا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقوا وهذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل والكذب على الله جلال فعلا والشرك وجعل الأنداد كذاب السريحة التي لا تفقه تتكلم مع مهما تكلم ما تفقى لا تفقى ما يقال بل إذا نعقى بها راعيها أيدعاها إلى ما يرشد لا تفقى ما يقول ولا تفهم، فإنما تسمع الأصورات فقط وهكذا جاء عن ابن عباس وابن العليا ومجاهد وعكريم وعطاء والحسن وقتاد وعطاء الخلساني والربيع بن أنس أيضا قالوا ذلك ولذلك تشوف ختم الآية يدل لك على, على, على, على عمق التشبيه قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون أي صم عن سماع الحق لا يفهمونه لا يفقونه لا يتفهوا لا, لا ينتخون بهم يعني لهم لهم طريقة مظلمة ولهم طريقة معوجة ما يستطيعون ما يستطيعون بذلك الفهم ولا الفقه عن الله جل في ولا يؤمنون بربهم جل في ولا يؤمنون بآيات الله جل في لذلك قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل فعل الذين عيقوا بما لا يسمعو لا دعاء ولا سم بكم عميوم فهم لا يعقلون هكذا أهل الكفر وأضبط ما قيل فيها فيهم وفي قوله جل في علاه قال قال عنهم ربنا جليل في كتابه العظيم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا الفوائد المصنبطة الوسائل لا أحكام المقاصد إذن قال هذا خطوات الشيطان كل مبتدع معه بعض الحق أو كل صاحب باطل معه بعض الحق يزين به في عيون الأغرار الأغمار الأصل في المآكل والمشارب والملابس أنهى على الحل الذنب التقليدي